أعلم بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لعلكم تتقون <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الذي جعلنا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات من ضلكم تجعلوا What is وإن كنتم في غيب مما فإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ يُرْسَلُ عَلَيْكُمُ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 Kullana <coughs> ve ولا...